الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد برمسك انك عقيده قل كل في هل لا يسجد رتي درسين تنته تغير الايمان بالله تعالى جج ركاتي الايمان بالله تعالى جج اركان الايمان جهك ساي سدرايو هكا نساء ربي قداتي امانو ججدوده الإيمان امانو الله هو الإله الحق ربي إيسا قوفتا حقاتي المستحق للعبادة كقبرما حق دون كل ما سواه شفا وان إسمالي جيرو للرججدود وان اذا ما لجروه كعباداه قدت الله كان توك تجنيه اذا قف جنيه اامنوا داج كان من تقربت امن ويتجنوا نمسن عباده قالوا رب ما له يجرو ججوا امن يججوا هل فمن الايمان بالله رب تامنوا ارا كلا قيام سبحانه ربك كل الكلاه ربيتي امنوا الركلكا ومالفا يجنن الايمان بانه الاله الحق المستحق للعباده دون كل ما ثواب ربي اذا تعباده حق قدته وان اذا ملائجه يجرو يجو امنوا ذا مال في الجنان لكونه خالق العباد ربي كانت وانتهيه لكونه يججون وانتهيه ربي خالق العباد وَمَا غَبْرَوْتا كَغَبْرَوْتا أُومِ وَلِتَتَهِيَفَ إِسْتُ عِبَادَهَا قَوَدَتَجُ وَالْمُحْسِنُ تُلَأُؤْلَ كَتَهِي إِلَيْهِم غَرَّ غَبْرَوْتا أُومِ ثَنِي وَالْقَائِمُ دَابَتَا كَتَهِي بِأَرْزَاقِهِم رِزْقِ إِسَانِي ثِينِلَّ رِزْقِ إِسَانِي لَّكَيْ تِنْدَابَتُ كَإِسَانِي كَنُّو كَإِسَان أُومِ سن. بسرهم ريسا إسان قفتني فيه وعلانيتهم وان إسان ألباسا اللي بيكا وانتهف جدشا إسات عبادة والقادر دندها وانتهف على إثابة مطيعهم نما إسان الرأيج لثواب إسان قلتش الرت دندها وانتهف إثابة جدشون قلت قلتشا مطيعهم جدشون Warra isaan irra ee isa je ee rabbiin jedee isa jeemeen Galaata garturrattiillee dandaa waan ta he je isatuadaaka goda ta jettu. Waqaabi ke taatu caasihi dia isaanii gabroo taan nama isa dideellee kabaadaa godduu dida irraaboone kakatta’u warrabbii finasan ta ولهذه العبادة جبر ما تناف خلق الله اومي ربين اثقلين الفات تلمان الفات تلمان يجتون جنني في المنام اتبعني ثقلين وانا امرهم بها عبادات التي يسان كما قال تعالى اقوم جدي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 إلا ليعبدون هانا قبرني في مليء ما أريد هم فلو هم برباد منهم إسان الرّا من رزق وما أريد أن يطعمون رزقي هانا كنني في هانانيات كساني إسان الرّا برباد يوقع نمو من رزق ها إسان أليقدي بدني رزقي وفي وفيتي قناتني فيه إنه إسان عبال نعكسان إلا إسان رمبارباد ما أعرى أنه إسان رزق أنه إسان نعكس جديد كان إسان ربارباد إبادات ما لفري إن الله ربي كنت هو الرزق إساته يكن على ريك ذو القوة ساهبة هم ناججبين كته المتين هم إساس أنه كان جبدو كتاته جديد رب إساته إساة الجبار كناف عباد أخوان إسان أميه رزقي دان أقساني شاق اللقه في رزقي وانه في الركاه إسان أموها إساقبرا نيجة شاف أميه جشوالي قردت آيان تنويوشهم في نيلاني وقال سبحانه جد ربي عمالي قل كلّاه ألتهي يا أيها الناس يا المنامات اعبدوا ربكم الذي خلقكم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 اعبدوا ربكم ربي كيسا انقبرا الذي خلقكم ربي إسائس أومكتين والذين من قبلكم والرئيس نندرى عليه عاد ثمود قومي موسى قومي عيسى آدمي الهواء والرئيس نندرى دبر كأومي إسني في جرى عليه مالف لعلكم تتقون أكا إسا سدادتنيه الذي جعل لكم الأرض تراشاً ربّي إساء سنوّي تراشاً أفا قيرا ديمتان ججو قيسين قوينا يقرر رفن الله يقرر قسطن الله يقرر تاقن الله تراشاً مراهو قو بوضع ربّي كانت تراشا جدتين نو تراشاً تراشاً أضو هل يجب أن يكون فتاة وارقاً قرو ربّي كانت تراشاً أفا ديريرتو ela hojeizou osque firme, Einson jifre dias de ma Better Than�� Porque você quem você quer Margaria dietâmcasu mais uma construção Ou quem vosso se osque Kirib 群 ditados suaseringções Cuidado em bisanes O putos de ma Boa Cuidado por se languages E quem as يوقان رومنيكوني دومسي ايغا دومي صاحبودا سميررا بيشانغ ديبوي دوميس كنقيسان ايغا سي ديتيت ديبوا اكاسياچو سما وان نيجي يوقان سمااجچو وانماسي اولي توي سمااج رما من السحابي جچو ادوبينيجرن ما ان بيشان فاخرج كباس به لشان كنان من الثمرات فيريوان هالدورا رزقا لكم حال فيريوان سن ازيني فلا تجعلوا حين تاسينا لله ربي سنيف اندادن تابا تهريان بدنافي وانتم تعلمون حال جري اسن اوليا يوكاني واه لو تربي تجتني غبرتن سن أكرب بيسان أكانتاين حالا بيتن نيججو ورتا بوتا غبركون هندينوه أكايسين أك اللهات تواسانين غونن بيقال بينانو يورو ركتهن غار ربي قفتي تشيتنججو حتى بحركه فتي يودونن يسركبتي غار ربي تججيتن غافت قوان اجايبا الرانم چانتوكو اا رسول ربي تدوفه vay auliyaga baruh naratti rasulur rabbi mal jiranin yabbu goftam e ka gabbar cejnan torba gabbaraj eden e safajiran jiranir rasul yahada cejirti toqosami jiran eden yorakkatte ho kamitti irr irkatte jiranin yorakkatte jinkan qabate kadacci jahan kadise مارنے قدچي جهان كن گاتي توكچ سمي سن قبر ديني جي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان امني دراني نيوي كانچو اقرب بما له وانا مانگوني اكا اي ساملي يرو ركتركو كيس ايسانن با مني بي كانچو ا الله الرسل رب بين ارغم توتا ارغي جره بوسي جرى مالف لبيان هذا الحق والدعوة إليه حقتنا الدباثوفي قرى حقتنا يا مناف ارقمتون ارقمني كتاب الليبو اجدتو ارقمتون ما ارقمان نمت جيس سوفي والنسان نمت جيس انسو مالك كتاب ربي بوسي كانت حقتنا جدتو بارك الله فيكم <تصفيق> والتحذير بقاكيسوف صداتكيسوف دنينوف مما يضاده وان حكتنا فالس جدتو يضاد جدتو فالا حكتنا وانته جدتو ضد اتباعني كما قال سبحانه وتعالى أقم رب كيل نجره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا التاغوت ولقد بعثنا رقائر قنيجر في كل أمة شوفة توتات رسولا إرقما نعبد الله رب غبر الله قف غبر اجچو دان يرغيني ويتنبو بقدا فغدا اتعود الطاغوت الرافغدا وارب بما لي غبرم الرافغدا جچو دان يرغم توته يرغين امته دراني تلي اذا طاغوت الرافغاچون شريعه نبي محمد قفا بيتچو امبيون دراني اللي طاغوت الرافغدا آية سورة نحلي تنرى أرغم نجدته وقال تعالى ربي النجر يا أمس وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أرسلنا من قبلك إن إرقنا نتيا محمد من قبلك سين در من رسول إرقما إلا نوحي يوبي سيسبون إليه قرر إرغماساني إليه ضميري إرغماساني تليدي أنه لا إله إلا أنا شأن حقا غبرا ما ننجيرو إلا أنا أنا مليا جدا ربي فعبدون أنه مقفا غبرا جكتون وحي إتقوني إرغيني جدا إرغمتوتا سين دراسان إذن ربي إرغمتوتا دراسان إلي وان إرغيم ما لن حقا غبرا ما اللهم مليا الله ثم جبر اجيكوا ان رججيكوا سوره انبياء وقال عز وجل جل ربي بدته الاانه كتاب النحكمت اياته ثم خصت مله حكيم خبير الله تعبدوا الا الله ان نلي لكم من هنذير ان وبشير كتاب احكمت اياته كتاب لن تجد تجيبوهه كقرانا كوني كتابا تلكمت اياته قجلت وان فكيف سجلت اياتك كيف سجلت كتلكمت ثم فصلت الدنبه باهمت كنمرت وان فكاني من لد حكيم خبير ربي حكيم اجس خبير وهندبي خات هراجت ربي وهم دبيق ربي او جيسسان تويو كتابة كنا تولشي الدباباسي سيفكرنا جيكتو قرآنكنا يا نبي محمد اتشي كي سمعتو جرا اللا تعبدو انقبرنا إلا الله اللهم لانقبرنا جيكتا جرا إنني لكم أنا إسني يا أمة نبي محمد نذير دنين وبشير قمتشيس على نذير جتون دينينا يوتو وننني ديننون يو ربي الراغرتن كر ربي الرايو جللتن يو ارمايتن عذاب ربي تيسن قبتا اف اي قداجي ديه امتا دينينا جتو بشير امو گمچيسو د يوا نكنه حجته يو ربي كي ايجتي جنت ارگتفو درت جچو دان گمچي تاچو نذير امو نمت كون نذير كجادم وان ست اوفاجر حاله تجلاب قكوت نديتو يوستي نذيره جلمه اوفاجر بك كانا جاي جلاما قد يوسين جله منس نذيره سي تهججو كان امبيو ربي الله ادعام ربي دفني ادو قيامن دفني درا جلاما قد جلا تيسا جت امته ا اي مرت ججو كانه نذير تانو امبيوتاكم مرت هذه العباده في إفراد الله سبحانه ربي قد الدباسود بجميع ما تعبد العباد به شوفوان جبروتان نغبراجي اني فغبر سي سيتين ونرب بن نغبراجي دنا فغبر سي سيم اني من دعائين اذا قدعوا وخوفين اذا صدعوا ورجائين اذا كجلوا وصلاه و صوم صوم وَذَبْحٍ رَبِّي قَلُوا وَنَذِرٍ قُرْآهُ قلو قُرْآهُ قُرآه نظري ججون قُرآه قُرآن بقماره تولي وغير ذلك كان كان فكّد من أنواع العبادة وانتوت عبادة جرميلة لهند حقيقا عبادة كان نرربي كهنك قرور ججون على وجه الخضوع له ربي فقديكب والي ربي فقديك واجين والرغبة رحمة ربي برجر كجيل واجين والرغبة عذاب ربي برجر صداد واجين لا لما وان انو كيسه أبو فقديكب ربي سواب كجيل وقذاب إساء صداد واجين مع كمال الحب له سبحانه قوت من ربي جالت واجين Rabbuma kana kajjelu isa sodaacchuu isa jaalachu isa fugadi qabuonkuni. Waan guttaa jetchuu kunni rabbi ke nafmal namabiraati bintau Farkenyaafna tokkwaati isa kajjeelluun nimala kanjaalni. Isa sodaachchuun nimala kan kajjeeli isa fu gadi jechuun hinmara kafi isa jibbitu. Lakin rabbii keen nau i isuma sodaata isaaf gadi jetta isuma kajjeelta? Iuma jaala talle ننمي قد يجدر يغبرن يا لتا ربي كي نعمل انجرو ججو اجايدي كانف غوست عباده غوسوت ام ابتش كتابا نوهميت ننجد كنيني ا داسيتنا ترى يوست دابتو داسيد فورت